بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى هي تكثير النيات لتتضاعف الحسنات وهذه أيضا من المسائل التي يحرم كثير من المسلمين خيراتها وبركاتها وأجورها بسبب جهلهم فيها لا تكاد توجد طاعة إلا ويمكن أن ينوي العبد المسلم فيها نيات كثيرة فيثاب على كل نية منها مثلا مجيئكم هذا اليوم لسماع هذه المحاضرة ربما كان الدافع الأكبر لكم هو الاستفادة من هذه المحاضرة وحضور مجلس الذكر وكم في هذا من الاجر العظيم والثواب العاجل والاجل لكن ما رأيكم لو أتبعت هذه النية بنيات أخرى سأذكر لكم نماذج منها على عجل أول نية أنك تريد التفقه في دين الله عز وجل حتى تدعو إلى الله وتبلغ هذا العلم الذي سمعته لزوجك وولدك وأهل بيتك وأرحامك وأصحابك وسائر المسلم فهذه نية أخرى نية التفقه في دين الله مخلصا لله ونية الدعوة إلى الله عز وجل تنوي بذلك أيضا تكثير سواد أهل الخير وملأ المساجد بالذكر وهذه نيه ثالثة فيها من الأجور ما لا يعلمه الا الله وتنوي بها أيضا أن تتعرف على هذه الوجوه المباركة النيرة بنور الإيمان فالمساجد هي معشش أهل الخير وهو مقصد زوار الله عز وجل وأولياءه تريد أن تتعرف عليهم وأن تنافسهم في الخير وتعينهم عليه وأيضا تنوي بذلك ان, أن تامر بالمعروف تنهى علمك اذا رايت حاجه لذلك وتنوي به ايضا نيه خامسه ان تحصل اجر الجلوس في المسجد ونيه سادسه ان تحصل اجر انتظار الصلاه وهذا من الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط وهو من معاني قول عز وجل أصبروا وصابروا ورابطوا وفي الحديث رجل قلبه معلق في المساجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وأيضاً أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ورد ذكره سبحان الله نيات عظيمة تحصلها بهذه الطاعة الواحدة فالتنوي نيات كثيرة يضاعف لك بها الثواب والأجر وقل مثل ذلك إذا خرجت إلى السوق لتبيع وتشتري وتضرب في الأسواق أو لكي تشتري حاجة وتعود أن تخرج لكي تغني نفسك وعيالك ومتزموا نفقته عن سؤال الناس وتكففهم وهذه تجر عليها اجرا عظيم كذلك تطلب الرزق لأن الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تنوي بذلك أن تغني نفسك بالحلال عن الحرام كذلك تنوي التفكر في عباد الله وفي مخلوقات الله فترى من اختلاف المقاصد والنيات والأشكال والصور ما يعجب له الإنسان ويدل على عظم قدرة الله عز وجل في تقليب الأحوال وفي رفع الناس بعضهم على بعض. سبحان الله تنوي بذلك ايوان ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر تنوي بذلك ان تذكر الله عز وجل وتسبحه وتستغفره وتعظمه انت في الطريق وهكذا نيات كثيره لو احيانا في الطاعه الواحده ربما يكون فيها اكثر من خمسين نيه او ربما ازيد من ذلك واذكر اني قرات في كتاب المدخل لابن الحاج وهو كتاب جيد لولا ما فيه اثناءه من بعض الصوفيات الغاليه التي يجب الحذر منها وبعض الاحاديث الضعيفه لكنه كتاب قيم وفيه فوائده كبيره تكلم في اول الكتاب بكلام طويل عن شان النيه عن سر العبوديه ونقل عن جمع من السلف انهم قالوا كم نتمنى لو ان بعض العلماء فرغ نفسه لتعليم الناس نياتهم سبحان الله فرغ نفسه فقط لهذا الباب لشرح آيات وأحاديث النية وتعليم الناس نياته هذه من القضايا المهمة التي يجب التنبه لها وهي لا تكلف الإنسان شيئا لكن كم يحصل من الأجور والحسنات وبها يتفاوت أهل الإيمان وينقسمون إلى طبقات كثيرة بحسب نياتهم ومقاصدهم